وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما وَمَا لَنَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ جَوَادِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْوَاقُ دَكًّا عَلَى ظهره آیال کل سبداری کو ويعلم کیا يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم شيئا فمتعوا الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا خير وعد قال للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وَإِذاَا مَا رضبُهُم يَْفرِرُون وََّذينَاسْتَجابونِ رَبّم وَ قَُ الصَّلَام وَأَمرُ شورَ بَيْنَهُم وَمَِّا رَزَقَنَاهُم ي فيِ قُون وََّذينَ إذَا صَابَهُم الْبَضمْ جا سیتی سیم فمنا فل ان سر بادی پولا کم لین ان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 هُنَالِ <سؤال> الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا الشاءُ إِ فَو وَيهَبُ لمَ ش أُذذك أَوْ يُزَ جذُ كلرانَو وَإِنافَا وَيجُ مَ ش وَقيم إنِ عَن